إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ وَرُجُونٍ أَخِذِنَ مَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْعِلْمِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَوْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حق وفي الأرض آيات للموطنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فالرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قم كن فرغ الى اهله فدا ابي عجلا سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاود ثمنهم خوف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليهم فاقبلت راته في صرتها ففكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذا